119. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون 110. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه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 وجعل فيها رؤوس يمين فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام في أربعة أيام سواء للسائرين 112. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين 113. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها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 111. فاستكبروا في الأرض بغير الحق 112. وقالوا من أشد منا قوة 113. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة 114. وكانوا بآياتنا يجحدون 115. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحب العما على الهدى 114. فاستحبوا العما على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون 115. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون 116. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون 117. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون 118. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء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 فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْفُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِرِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنًا أَفَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ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 الشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون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 الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَن يَأْتِي أَمِنَيْهُمْ أَلْقِيَاهُمْ فِي الْجَنَّةِ أَوْ فِي الْجَهَنَّمِ أَوْ فِي الْعَجْبِ أَوْ فِي الْعَجْبِ أَوْ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 والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد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 111. وما ربك بظلام للعبيد 112. إليه يرد علم الساعة 113. وما تخرج من ثمرات من أكمامها 114. وما تحمل من أنثى 115. ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا 122. وآذنا كما منا من شهيد 123. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل 124. وظنوا ما لهم من محيص 125. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير 126. وإن مسه الشر فيأوس القنوط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 فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ غَرِيضٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ 117. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد 118. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق